بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا 124. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت 125. وإذا الصحف نشرت 126. وإذا السماء كشيقت وإذا الجحيم سعرت 128. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخم نَسِيَ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَّيْلِ إِذَا عَسَعَ سَوَالْصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ الْعَرْشِ مَكِينٌ مُطَاعِيًا ثَمَّ أَمِينٌ وَمَا صَاحِبُ بِمَجْنُونٍ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم